والنجم والشجر يسجدان والسماء أرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصب والريحام فبأي آلام تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجاهل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 وله الجوار المشاة في البحر كالأعلام، فبأي آل ربك ما فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شه فبأي آلاء ربكما تكذبان نفرغ لكم أي واستقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن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 كَمَا تكذبان يوسل عليكما شواظ من نار ونحاس شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران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 Děkujeme. فالمجرمون بسيماهم فيأخذ بالنواصي فيأخذ بالنواصي والحقدام فبأي آلاء ربكما ما تكذبان؟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 ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتان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 فَبِأَيِّ أَنَاسٍ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَكِينَ عَلَى فُرُشِ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقَ وَجَنَّ الْجَنَّتَينِ دان فبأي آل ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يقمثن إنس, لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان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 بأي آلاء ربكما تكذبان مجهام متان فبأي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورما فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان بأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان فبأي متكذبان على رفف خضرو وبقر حسان فبأي آل ربك تكذبان تبارك اسمه بِكَ ذِ الْجَلَالِ وَالِكْرَامِ